لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أَخَافُ الله رب العالمين إني أريد أن تبور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 كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفس بغير نفس أو فساد أنهما قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعاً وَنَقْدِجَاتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُصْرِفُونَ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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله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 يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر